م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ل ر ح حامين ي م ا ا و ك ت ب ا ل ب ي ن إنا ل ن ا ه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة إ ن ا ك ل ا م ر ي ه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 ف م ا بكت ع ل ي ه م ا ل س م وما ا والأرض ا ء ك ن و ا منظرين ولقد نجينا ولقد ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل من ا ل ع ذ ا ب ا ل م ه ي ن م ن فرعون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 م ا خ ل ق ن ا ه م ا إ ل ا ب ا ل ح ق و للعلوم ك ن ا ي م ن إن ي و ا ل ف ص ل ي ق ا ت ه م أ ج م ع ي ن يوم ل اسماء ي الله الحسنى م الله إنه ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م إ ن شجرة ا ل ز ق و م طعام ا ل أ ث ي م ك ا ل م ه ل ي غ ل ي و م الاسلاميه م خ ذ و ف ا ع ت ل و ه إ ل ى س و ا ا ل ج ح ي م ف و ق ر أ س ه من ع ذ ا ب ا ل ح م م ي ذق إ ن ك أنت ا ل ع ز ي ز ا ل ك ر ي م إن ه ذ ا م ا كنتم به تمترون إن به ا ل م م ت ق ق ي في ن ا م أ م ي ن جنات في وعيون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 ذلك ه و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ف إ ن م ا ي س ر ن ا ه ب ل س ا ن ك ل ع ل ه م ي ت ذ ك ر و ن م ا ق ب إ ن ه م مرتقبون